بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلق الإنسان من نقفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا أَعْتَدْنَا لِكَافِرِينَ سَلَاسِلَ سلاسل وَسَعِيرَ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِكَافِرِينَ سَلَاسِلَ من وَسَعِيرَ إِنَّ مزاجها أَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَانَ مِزَاجُهَا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 طَعِيمَكُمْ لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا منا نخاف من ربنا يوما نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا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 فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكين فيها على الأراض لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضه واكواب كانت قواريرا قوارير من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 هم حسبهم لعل أن ثورة وإذا رأيت فن رأيت نعيمه وملكة كبيرة عليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحُي أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحل أساور من فضة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 فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم اثما او كفورا ربك ولا منهم آثماً أو كفورا واذكر اسم ربك بكره واصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا ان هؤلاء يحبون العاجله ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا اسرهم واذا شئنا بدلنا امثالهم تبديلا ان هذه تذكره